يسألونك ماذا نحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فَكُنُوا مِمَّا أَمْسَكْنَا عَلَيْكُمْ وَاذْكُرُوا شْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ